العالم اثنان صفر عالم لا ينسى فيت المتطلبات تهيئة تلقت تم تهيئتك كلياً أنت لان مشترك مميز أهلاً بك في العالم 2.0 تم تهيئة البيئة لتخضع لك خضوع دائما تذكر. دائماً تذكر عالم لا ينسى لا يمكنك خرق القوانين لا يمكنك تعديل القوانين برجاء الخطوع للنظام العالم الجديد رقم 6 لعام 2037 عالم لا ينسى